الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعظمة بالمتقين ولا عدوان إنا على الظالمين صلى الله عليه وسلم على جبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعض الحق المرأة صحويا كدوا لباب الزكاة في المعادن أو عمر قلت لنا غير اشتقند الشرى وحو ودبيسي قال المالق وحوري ومنفاد الذهب الورقان إنه لا زكاه عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم من يوم يس من يوم يس ادها مرقه وحويان تاس لهد وحوي يا من قدامه رحمه الله تعالى في المغني وصف مال بوس حدوس وفيديسوم maal kaasana wixii ee loo fiiroonayaa ay tahay marka xawn maal marka subax weeyaan kalena oo la xeynon oo la xeynayn maal ka soo faa'ideysana nisaab uu dhigay ama maal baa soo maadi shaygan soo faa'ideysana dejis weeyaan dhaqashiga uu sii haystay waxa gaaray nisaab sanadkii uu garmon ogon cimaya markaas soo faa'iideysate laga bilaabo macnaha markuu sanadkaas ammeester manna laakiin bal kala hadaasi haysan isla marka maalna aad soo faa'iideysatay hadda maal ka soo faa'iideysatay hadii uu nisaab marka aad soo faa'iideysato bilawii kadibna marka saxawayaan sanadkii marquu dhamaado zakadi ina murqas maal ka wasii maal malba soo faa'ideeystay maal ka lana wasii haystay hal ka murqas xawaya maal ka soo faa'ideeystay ee maal kaasi haystay ta soo kale taa deeqeyn ma waxa kuugu lawadiba xaqiiqada taaso qowda bixnaaysa dimarka sofaadeesatay u yaa kacsiyay haysatay oo la jilshay haddii ka duugan yahay kana go'anaba gudub xaysatay kana sofaadeesatayna sanad usubad u billaabay isaga ee ee la xiin maal khasiyaystay ayaa maal kan markii la isku daro marka saxo noqono ayaa marka nisaab isku gaaray ayaa marka saxo wayaan sidaas ba laga dhixnayaa marka intaasu waa sidaas أريبا سوى يبسطي أما بقلنا فالغوثو هذيئي دعوة حصمي نيسا طبعا أفرطان لغوثو هذيئينا سلوكيسو غورو وغوثو عم وحاوة ينقيم تنضم بقل كالناف إن سواء دب لغوثو هذيئيه أما سوى يبسطينا صمت مرخصو بالله مياه واسدعس خانسوه ما مشافقه يلي لكن أبو حليف وحليا جميوه الأسواد قيم بيساقه لغوثو هذي إن دعوة حدي أحيه قيور راهي مرقه وحوياي مرقه الصحويهان 10 قيور في المعادن معدن تمر خاص وحويا الله يغش طاوي الزكاه في المعادن مرقه الصحويهان معدن تمر خاص مع وحويا الله يغش معادن مرقه وحوياي ااا معادن بكس وجمع مع وانا من عدا نبالك كان اذا قام مركو النقاذ اذا قام مركو النقاذ وليقامت الزهب والفضلة به مركو ما عدم توحى لإله لذلك وحي لقص وفقه إلهي وقع أبو ريس سبحانه وتعالى الزهب يفضي يجوهر يوحي لنبذاء با مركو سحوي لإله اللهم استعانوا عليه الصلاة مركو ما عدمت النوع عاصة. ذكذا سيد اللغة بحلها بوكها ديام القاسم وحدثني يحيى عن مالكي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد هل نوحك فربنا نحلقون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني بلال بن حارث بن عاصم بن عسمي بن سعيد المزني أبو عبد الرحمن ولبعث أنه حواره مزينة حيث سيدي يوم الفتح وحوراها مدعوح بريجري وحاوية مدينة قداشة الوده بريجري حيث نوحي غريجة مرقص حاوية غير البصرة وحديثي سوصورة كي غير كي يكون جدا أل إمام المدائن رحمه الله تعالى وحور ننتيبو يلنبح نريك كل مركزين لبقاهد عبر قيسو نيسو سيديتنو يهي أيو مرقص حاوية ننتي رجل نبي قول يبيد بكر مده صلى الله عليه وسلم وفتي لله مزل يسوقا كميدا سند عمر شان مرقاضه حي هو ايي مرقاشن حي مرخن ومقوي معادل الغبليه ما شاء قولا ليلاهو معادلتيدي بجي مرقاس ما شاءسي من ناحيه الفرع ما شاء فرع ليلاهو دلوهيد ختابتاس فتلتاسي المعادل ومعادلتي افتل المعادل ومعادلتا يدا لا يؤخذ الرقم قادمنا حديده إلى اليوم إلى ما نسح للزكاة اذا كمياني وحقل لما قاده حديثه او عن اوامر عند جميع رواتي رواه الدمانتي لكن ابو داوود وايسق الصرن في سكوري السقم وصوله كتاب الخراج والإمارة والفي بخوري باب, باب, الأر... باب في اقتاع الاراضي باب سكوري marka waxa weeyaan ee xadiisku wuxuu dalil u yahay macnaha in ma'danta zekada laga qaadayo oo marka soo waayaan qofkii markii macdanta oo soo faqo in zekada laga qaadayo sida laakiin looga bixinayo xagga dambay insha Allahu ta'ala way ku sheegi doonaa wa yahay ارى وحن الرحيه والله الهي باع الله ابو قرنه الا أن لا يؤخذينا لغا قادم من المعادل معادل صحينا معادل تاسو مما في كميده يخرجك من المعادل معادل صحينا معادل تاسو مما من هذوك حقيسه شيء واحد حتى يبلغ الاوكار ما يخرجك صباحا من حقيله قدر 20 دينارا لما تهدي النار وانو قدر قيد قارو مين الله أحد ومئتي دنهم لما تبقى دنهم ورقى صحوية وانو قارو فإذا بلق ذلك أرنك اسمره قارو ففيه الزكاة زكاة, زكاة كواجبس مكانه ميشيس وما, وما زاد على ذلك أرنك أوحيك الزيادة أخذ بحساب ذلك أرنك حسابتي سعلك قادم ما دام في المعدن ما عمتين فبائم سيهي فإذا انقطع مرخوقه عرقه مرقح للجيسو ثم جاءه ما دبع ذلك انتاكدب فهو يسوي مثل الأول, الأول واقي هراكري يبكي فوالة باللابي في الأحديثة الزكاة زكذا باللابي كما بتجي أسير الله باللابي في الأول كوري ويحي كان يمألف رحمه الله تعالى معادن في ممالك خليل رحمه الله تعالى وحكه ديا وقتي اي واجبيسو مرخصو حويان وحتلماميه ان مرخصو حويان معذمتا وحيضن كاسوبخا ان عزكلك قادي الى مرخصو حويان غارو 20 دينار وحغاريا الى وهله مرخص اما 200 درهم وحغاريا الى وهله ودنكاسي مرخي وغارنا zakaad waxay ka waajibaysaa wax kasta ziyada labaatan ka dinar ama 200 dirham wax kasta ziyadana iyadana marka soo waayaan zakaad waa 200 dirham iyadana wax kasta ziyada ama labaatan ka dinar zakaad waa laga bixinana laga qaadi siya kale markii laga qaaday macdanta lafteeda ma aha la waxu yeeyan macdantaas markii la qiima yaa qiimo loo bedelo dhahabaha waa inay gaareysa 28 dinar hadibno markaas waxa weeyaan hadii fiidlo bedelna 28 dirham waa inay gaareeso marka mas'alada khilaafa ku خلاف كان نوع عصمر خاطلين وخير سلمانو وخمر خاصو خويان وخوغه مرخص اي قبان اي بدا قibka kamida اذا ما كان اي الله تعالى حق قبا مرخص خويان المرخص اي مرخاس اذا كده اي معادينتا المرخص لا قادايو خوم ساهام لو قادايو قaimad waxa ma iyada lafteeda zakada laga qaadayaa ma xadalta mise lafteeda laga maadaa adayee waxa laga qaadayaa marka subax weeyaan markii qiimadnu beddelo oo dhahab lagu qiimeeyo ama lagu qiimeeyo marka afido bataas ayaa laga qaadayaa bise waxa laga qaadayaa marka iyada lafteeda khilaaf wan taranka ama sidda lagu qiimelaya nisabki dhahanka marqoo gaaro ama nisabki fiidlada baa laga qaadibay ilaahin laakiin sawon nisabki fiidlada yaki dhahabka min daan gaari laga qaadimaayo xubbu ilaahin arxon duuxayda warma yeshay waxa weey wax xanaifiya ilaahin ilkaaska ya marqad aad aad samida waxa shan aanu badh xili labana marqas waxa weeyaan waxa sameeyay isa marqas shan meeloodo marqas xaymesh shanad waxa marqas waxa weeyaan badhaneysa al farnadiyaha la xaraya saasiirahe waayhi allahumma salla alayhi wa sallam marqii imam malik saxu wuxuu salamaay masalana horyahi waxba laga qaadi maayo ila u gaaro ma adanta si ila ay gaadho marxa saxawayaan 200 oo diinaar oo fidan ama marxa saxawayaan 20 diinaar ila eeyado 400 dirham oo fidan ama 20 diinaar ila eeyado xiliga qadaya ma jirtu amma la wada bixile dirham wixii ka badan ee dhaafa xisaabta umba walaa xisaabinu no wixii kusoo hagaagaya umba marka wax xawaya la bixraya waasidas waayo u shuleeyahay ma cadan sawxal لا بد يقيبود <تصفيق> لا يسوكين بولد ياهي ولا خيس سي بانغو ان سidaaso kala waxaa la mid ah bulad yaa haruurka oo kale ee waxaa waya sanadka lixdi bulad oo haruurkiigu qay siya lixdi bulad oo haruurkiigu qay waxaa waya wa wa la isku geey karaa de somo taswiya qala maliku مركز الحوية ومما كل من يخرج صوبة حياة منها منك حديثك صوبة حياة الشيء ومعنا لا يقال حتى يبلغ لله وقاله ما يخرجه في مركز الحوية صوبة حياة مركز الحوية منها قدر عشتين دينارا لما تن دينار مركز حوية قدرك عين الله هذا مركز أو مئتي درهم الله وبقلوا درهم فإذا بلغ ذلك أنك أتمنى فيه وقاله ففيه الزكاة زكاة كواجب ليس مكانهم مشيس وايه وفيه الزكاة الزكاة كواجب ليس مكانهم مشيس وما زاد على ذلك انت فيك الزياده اخذ بحساب ذلك انا بحسابتي سالقه قادي ما دام انت دايس في المعدل اللي عملتها ميل مرخص حويا دارسان او واخ كدما ايمان يو قدك كسوبخيه ما دام جرو فاذا انقطع مرخو قحرقو خيصيييي مركو غو وحاولا ثم جاءوا يماتهم بعد ذلك انتا كدبوا يماتهم لايه المبرخص وحاولا مثلهم قاعدوا يؤكدما يماتهم ومعلموا يؤكدما يماتهم فهو يستقل مثل الأول واكيه ورؤكراه أو يبتد أولا بالله وفيه بحديث الزكاة وزكذا كما بتودي أستاذ الله وبالله في الأول الكفر متقل هلك وحاسفير ويديان حلقة واجبية معدنسا وحيراهي حلقة واجبية وحاوليا wa markii la saafiyeeyo yiraahaan laakiin sida aadhar qii xugo badani macdanta waxay ka waajibaysaa markii godkaad ka soo saartee soo faqdo ma jirto fadladcad rooshin gaad ka saarto markaasi kugu waajibaysaa markaasi aad bixinaysaa waadali ka tuhfatu muhtaj wa xuquqra wa hawiyo kamida marka sax weeyaan marajoocada madakhimama shafi'i waqtiga wajibayo ووقص قمرها الصافي سوف الهجاجس هذا قال وكا قال ما لي وشو يري والمعدن معدنته بمنزله الزرع زرع بمنزله سيدرجديسا او كلمه تاغنت هي يوخذوا لاقادي منه زرع حقيسه مثل ما شيء اكله يؤخذ من يؤخذ منه معدنته ايانه بسنو ماشي او كلا يوخدو لا من الزرع الزرعيه من ولاه قاضي داخل الجنيل المعدني مع لن كامرقي... سمر خاص حويا مركو كسو ذلك السلام عليكم مالن كان مرقي معدلته ايصل وصاب حضر مالن كان ولاه قاضي ولا ينتظر به الحول صندل لمسغي وحسندل يداو صندل سو ريغي ما كما ياخد من الزلعي سيد الله وقاله إذا حسد دمرك اللقوي العشر طوال ميل ميل ولا ينتظر لسوق مايه ولا ينتظر عن لسوقه أن يحول عليه الحاول صدق في سوقيه معناها نسفه إلى هالك وحنة أيها هاي كأشنك إيامراها بيهرها لقصوكوه إلهي محوري سبحانه وتعالى واتو حقه يوم حساده مالك الصلاة وحروركو صندقه لا حق يسي جكلا لقفح لقصوكوه معنى أنتو مواسطة سوكلوه وحقه يوم من إخراجه ما أردت الله سوصيره حقه لذيه وصله معنى هنا وعليه السند وحفى الله ترين معي وحسن الله إلهه يساقى يا أبو حنيفية السبب وعليه وصله وكذلك وصله وصله وصله وقاطبه سم المجنة وحوى يومات بحنه سكذي سلا سلير الله سلام عليكم أفضل مسألة جنة لا يشعر وخلافه وكيف يرجلون كون معنى أن تحوى يسكده وي كواجبات انه سوى واجبات انه كواجب ما في سنه خلافيه معاده ترقه اا مساله امرخ خلاف او كنت لكن وحق امرخ باب اخر في سو وحق امرخ ان كبسن دونا وحبدهو قميده مساله والله بعض الخلاف وكنت يا وحاويه معاذن دن... معذنتو نوع مع يكل maha tkowa jibeya iyo noocyika wajibaysaa waxa weeyaan koow idwaamada go'ka ku dhalaalayo kale midwaaminnarka ee wadabkii waxa wayaan ku dhalaalin laayo oo marka laakiin marka xawiyan sida marka markii waa wuxuu xaqo waajibayaa wuxu markaas waxa weeyaan halka xaqo laali kidaya yalla talaalinka roon buu waaxuu waajibayaa laakiin waxa qoynaa shidaalka oo kali iyo waxa weeyay jawharta buuraha laga soo bixiyo kuwaas waxa ka waajib weeyay Imam Ahmad laakiin wuxuu qabaa gabi weey soo waajibisa Imam Malik ma mushaafac unu haydaan nucadaro هذا الزهبي في ضعينا هنا أرابك لا يتحيينا إذا كنت يسينا وإذا كان لك ملع وهي غلابك على سبيل ايه وحكى له مرخي سحويا ايه مرخي سحويا وحي سماما ايه مسألك كلا يذنة ويذنة وحكوا وخلافو كنت له من الصواب من الله شربية وحكى الصوت لحشي مرخي سحويا صوت قادتي ايه مرخي صوت قادتي من الصابر القادة من الله شربية سلا سلام و اسئله و مساله خلافيه امام مالك امام شافعي و الههم وحن النساء قيهي او وا سنه دولن لها لباتن دينا واينو غيري كرو اما لو بقولو درهم او صدا واينو غيري كرو معناتها دول كاسو فقاتاي مره امام مالك امام شافعي احمد و سلا كنتي ولازم بيداهي واين النساء كغيرو لكن وحسودو د خنافيه او ورقه واخبتي ديان هنا وا سيده دولكاسكو كلي جاهمو يرادو شنو قيبو مسه شعب 1000 نحن في يدنا أبو حنيفة الكاثمالية نحن في يدنا أفراد أخلافه كل الجنة وحاوليهم صند من الله شرطيه إمام مالك مقبض صند الله مشرطيه وهذا كان مثل من وجودها لديه وكان كل أولا ينتظروا أن يحول عليه الحاول صندينه وصوريه لسوك ما يواكا نقول إمام الشافع نقوم كيسة قديم فيها سلاسة وقبعة أول كيسة الجديدة كان وحقبها صند من الله شرطيه أبو حنيفة عن السلاسة وقبو كتها سيحي ويوجسعون من غير اختي ولا يدعني اللهم السلام عليكم ابو زكاه الركاسي كل الركاسي يا قد جاهل يمرقوا سوا يوم شافوا نضح شنو الركاس خويا ويقد الركاسي مرقوا سوا يوم زكدي سبلكوا في سقنا وحد يحيا عن, يحيا عن مالك اه يمرق صح واحد يحيى عن مالك عمرو شهاب عن سعيد المصيع عن ابي سلامه بن عبد الرحمن وعف عن ابي هريره الله رسول الله صلى عليه وسلم قال وحوري ورفق ذلك جاهلي بين الخمس شماله وملبك وجبي من سائ ابو حنيفه وكان روثه معنته الطاسه السميده وهي شماله ومل مرخوش اول نوت على فين دونايه وهي قال ما لي وخر الامر امرك الذي امر قاصه لاختلاف خلافه رقصني في حديثه عندما قلت يضع والذي فيا تو عنكم اغلى اهل العلم اهل العلم يقولون وحليهم ان الرشاش للكاسكو انما هو يستغفن وااستان يزدد اللغه لهل لهن من دفن الجاهليه جاهل الوحي آسان كماذا مال لم يطلب ان تألغر هذين المال ولم يتكلف ليس كاليف فيه دا حديثة نفقة خرشه بحين ولا كبير عمل شقع ذوي ولا مؤولة هي خرش طانا فأما ما طلبه يحلغ الضلبه بمال مال مال لغر هذيه وتكلف في كاليف كبير عمل عمل ساوي فولسي ما مر خلاصي بو مرقاتن مرخليه ووخذي الله له مرقاتن مرخليه فليس بده الكاسي ما معها الكاس علينا طيب الكاسي منوط على رسلك يا شيخه وعليه يحي واجاهلي وحي آسين يادد او و... يضوكه كو آسين ولاي تركو كو آسين دولكهي كو آسين شدغنا افصفته مرخاص هويان اديكا او رش قفر بدنا نقيسو كلفين لكن هي ضيه واحلى شروق كلفه او مالنا لسويها لهو مالنا سوى دي شككم واديسو هيك كونك بدك تجرا مالنا انا سوى شالغه يا مالنا اديسو ما حتى قال وحنا هي واهن وحني عاد كلفين خرسونا كان يدخن شقه بدل انا كان جريب عاد عاد لها هادين اا يا دنك فهو حصل الكاس اللي لكن الآن شخص غدنيا ما الفرق غدنيا ربنا غضوك عقلي فهو حصر الكاس اللي همديا ثلاث قوة مألف رحمه الله وسعاله ويهونو تعريفية مركة وحق الله شط يدنا وإن قد مسلمين قينا باش الملك يدعي للهين لكن قف مسلم ملك يسا هدو يا هاي قف مسلمتها ملك يسا مرغسو حوياما اللهم السلام عليك غلام سغالدي فر قاعدو مره سحين شقه قبلي ما علينا عيدنا ملك السنه وين انتهى وايه قال مال يقول شعور على عمر خالد عمر خصه لا اختلاف في خلافه وك السنه في حديث عندنا السيده يا ولديكي سمعت اهل العلم اهل العلم يقولون يوق قوليه ان الركاس قول الكاسكو انما هو است وجود فنن وااستان يجد وجوده لهنا ومن دفن الجاهلية جاهل يوحي آسان كالمذا مال لم يطلب ان تعلق ره هذه بمال مال مال لقره هذه ولم يتكلف الاسكو كلف في تحديث مفقة فقط الفقه ولا كبير عمل إيا عمل فراؤين ولا مبونة إيا خرش تونع فاما ما طلب الاسكو كلف بمال مال لقره هذه وتكلف الاسكو كلف في تحديث كبير عمل amsoow si weey oo seeba marqa tan xalma marwa helo waxti ah marqa tan la wayo fali si broadcasting markaa waxan ku soo gaaneey macadanta siyaasiga kaddan la waqadiyo xowx khilaaf ku jiraa badan macadanta inta guddi dabeecad waxuuba ayaa tusarama qad tusarama ku dhig insha allah ta'ala markaa soo saareen oo talaabo yirka bacsan waxa معلن تمرقعه من شيخ الصاله قد حنها بسواه ذهبيه فضه صحيه والذهب يفضه فضه دايت حي سد خوبرن لبا waxaa weeyn hisaab loo shartiya mise loo ma shartiya mise cid kale wa loo shartiya sida qadi xima amaalina mushafeey ahmed da'i ku tageen hisaaba loo shartiya ee abu khalifa hisaab loo shartliyey sida ما الله شرط لها مثل الله ما شرط لها كان هناك مثال خلافية أو إمام المالك أو شافع قول كيسا قديمك أو حيثا وحسن الله ما شرط لها وعنى قرأتنا أنه قرأنا صند نوسو بما يقوله وعنى صنعه بأنه سؤالك ويقوله وحسن إمام المركز وحابه حنيفية قوله إمام الشافعي الجديد كان يوم حيثا صند الله شرط لها مركز ومعه انتعكده سنة الله قبض حيني وحن الله قبض حيني صنو waxa la soo la soo baxday labaatan diinar haduu gaarayo ama laba boqol oo diin haduu gaarayo marka iyada lafteedi kuma qiimeeyeen isla maxaa ku qiimeenaysan dhahab iyo feddi wax dibu cilaysha waanta kaliya kaas باب احبابي ماشي وبابي هي لا زكاه الزكاه في حديثه هم الحلي حليا كمذا يوصف التبر الكمذا والعنبر يا عنبر كمذا وايه عنبر متغالي عنبر متغالي زمه طيب حط يا مس حلي حلي ها حليب ونكين دونا حلي مفرد حلي هذه له لو هجمع waye allahum subhanahu wa ta'ala xullidayada wadgala waa waxay dumar ku is qurxiyaan soo maahan ma madzaa fannaqdo ama fiidha fannaqdo waxa hawl ila wuxuu buney ee suqurxiya weeyaan tibadii wax ku yimid waad dhaqintaa wala talalil yalla saafi weeyaan dhahabka inta wala talalil yalla باز وفي عن وهي مرتخص ونوع ذهب كذوك مده اذن وفي عن مرجور اصل كيسه برخا لوقده فارسقه وحيا قاني شاه بوب يقلب لوقده فارسقه شاه بوب يرهس شاه بوب مركب وخصو ودا كودلي ساغي من عاطات وانا غنيه النار لا دقيسه وخصو ودا حلله الدمر كويس كوخنا يام اذا كمل لقب خرسو مابق مايو مساله سوى مساله خلافيه وهي وانا اسكو حياه ابو حنيفه هي اصحابتيسه هي سفيان الثوري وهي مرقه عمر وخطاب هي عبد الله المسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس محمد بن الصيرين جابر بن زيد يا سعيد مشروعها مجاهد بن زبير امام الزهري طاووس بكي السعقلي اليمني ميمون بن مهران حاك مثل اورنجري القمئ اسود اي وحوي عمر عبد العزيز در الزهلي مثل اورنجري امام الاوزاعي وحوي ابو عمرو مثل اورنجري اي ابن الشمرمه فغا سوضق <تصفيق> وحاي كنتجين انك واجبيس امس ساعه كنتجين حصل حصل حي ائمه و حكماء ابن منذر ائمه شافعيه كبيرا ابن حزم اكبيرا وحيلائه بالظاهر الكتاب والسنه بكل واجب بس فهمت قولك امام مالك يا احمد يا صاحبنا رهيب الغاهوي لما شافعي قولك ساظهرك وحيلائه كواجب ايسه وحك واجب يا مالك صحابتنا واحلقوا وريت لك واجب ابن عمر ابن عبد الله عائشه بن محمد بن ابي بكر الصديق شعبي وكاس امام وشا waxay rarka soo dhin iyo layfiyo waxay leeyahay murxal xawiye waxa ka waajibiiso wa cala qawlir gajji haddii oo nisaab gaaro tajiibo waxa waajibiisa sheekh bin usaidina risaalad muqaddas oo leeyahay wajibu zakaatul huliy balida kitabda muqallifiba bhadihi مساله واحده انطر اللي قد لو نحن ساكنين ما صاروا نخلي داخل من هالمشوار صومه ما شاء الله سلامه والعافيه وجه خلاف كان اساسه وجيره المرخه وحاولان اصابته كل شغله واجبي الله اللهم صل على سيدنا المرخه لكن اللي صاب هالدوق جاره صا نصوص تبقى ابا وواجبيا صعب ادوكار ادولو عيدينو ان شاء الله تعالى السيد علي وحو خلاف لو كنت ده اصلا مرحله لازمه ما لهتش انك تسلكي واقواشه ساكجلت لكي ساسر غادي حل الرخص حاجه حين لقد حميد واحد رسله يحيى عن قالش عن ضبحان القاسم علبي ان انا عايشه الزهدي صلى الله عليه وسلم كانت وحي هي تليتي ماموشه بناتي اخيا بناتي اخيها, بنات أخيها ولكيد قلبي يتامى ايوا او ما في حجرها ضربتي لهن ايغا وحوسماد الحل ي الحل يسمى غيو الحل ومفرده واي هي حليه دي لهن وجمع الحل ي مرخص حوي احفظ فيها عن, عن ان عبد الله بن يحل لك في مرخص حويا وقرخ قرخيا بناته وقبديسه وجواريه يحل لك كقرخيه بناته وقبديسه وجواريه يا ضرمديسه الذهب ذهب كقرخ حجر ثم الله يخرج من حليهن الزكاه فكذا كمان بحجر اللي ذوذا يعني اصاب ثواب المال بلا ادوناي سوق بهذا قال مالي وحويا في مرخصه تصق مخينورين وايت النصاب قائم مرات النصاب قائم ولا يسوق قاعد كيزيوا نقنتا walla dinay af tinjoona dhahab iyo fedda ama suuqdii iyo mar qasaha waxa weey gaad gaas suuqdii qala maligu xiruban kaan markuu qof u yahay cid ka tirsat tibrun tibrun maxay ilaaha ka awli Alla taala alam qala maligu xiruban kaan qof u yahay cid ka tirsat tibrun dhahab iyo Alla taala alam aw xali xad xali ay tahay oo haduuh kala iyo jawhar iyo wax yar la midka ay bar iyo muhaasiyo wax yar waxa way lagaa bixilayo waa dahab iyo fuduux khala fujigaasha waayuhu jir marka aan la yuntafu ubaha lugu inta aan lugu intafaacin in nafsi xiritaa xirasho waxa sabab lugu inta daday iska yaalo in cali waxa tushiisa طبعا ميلاب ميشو طمار حفر واسيقي بيوه إلا أن ينقصين كل نقصام الميانة من وزن 20 دينارا وحويا لبعث دينار من ذلك عينا قوعد أو 100 درهم لو بقلوا درهم فإنك صادوا كل نقصامه من ذلك كاس فليس فيه زكاة واحد زكاكم وإنما تكون ويهاني سافئ لحديثات الزكاة ويسكدوا إذا كان مركو يهي إنما إذا كان مركو يهي إنما كيمسكوا أهيصه لغير اللفسي حرا شوحا معنا ضو ح الشاء وحن حيم أحي الصه في سكد قوجبة ف تبضيا والحلي يحلة المكص إلى الججبية الذي كان يريد ودونيو أاهل إ الكسو سلاماح من ونااجيو ونفس إن ح فنما هو ييس بمجللة المطاعي وع توك الذي ب علىلا تاس يكون حانية عند أهلي ا الكيس الكيسة, الكيسة. فيس على أهلي ده الكسة دشي السها في العلاتاس ذكا حسك مع. وحراني وحراني وحراني قال ام علي و خوري مرخي انت قال ما انت ندر اسو صوضبه حويا وحن حلدا حديد خرسل ووت سالق او لو انتفاع ايو لحرن ايو واخا لكن حدان لحرن غريغو انو اسكا ياللو سمك سيسكدا لا دخو تيليفيزا مو او لكن مركن لا ميزامو لواتن دينا رادو amma baa asxaabta tii laamududirham samaa lawadi beqol dirham hadiyaa xamso santo waxa ka koowaad wajibiso waayo zakadu waxa marka ka waajibtaa waxa hadasho waxna hayso laakiin timadada xulida la jibihi la doonayo in la yaajiyo la xidda la doonayo waalad saguriyo saalo kale heshmoda ku bi waxa guriga yasaraha gudiga ku yeela fudashay ay tooga ku yeelay salajida yaafta ku saala waxa qaba xayaalada افذكر كواجبتي فحاصبسيلى يتذكر وقوه الجبيب الى سنه قوه واجبي وعلي دواسه مرض الحراره يوساكولاشو قال ماليك وحور لحين تعالى ليس في اللؤلؤ جوهرتكم اصلنا ولكن المسك يا مسك يا تونا مسكي اصل تجي علي ما هين اصل كيسو عربي ما هين الجوهر رسل شيغو وحور وا مخوق عربي عربي ما هي بحوري مرخص حويا ولكنك مرخص حويا شاعركي مرخوك هذا بحوري لقد عاجلتني المسك لقد عاجلتني بالسباب وثوبها جديد ومن أردانها المسك وتنفحه إذا دور بك هذا اليوم بحوري عيب إليه يقول سواء دقيته ويري مرد هذا المرأة أصبه يا حيب ويري بحوري مرأة أطرفته إلينا kaadra qabsi la yiraahaa ka soo burqanayo ka urayay wiye yaa waxaanu yeelay sir baye maana yid way caydibu laakiin anuu gubartiya waxa wada maadaaba gowdho saaqo qurux bannay waan caayil way buu diga hagaasiro xulbadaa uya وليناناني هالمسك تنف وحوري ولا في المسكية مستير روان وعدل كامليه والعمريه عمر قد صونه وحول الزكاه وحسك ما هاني ما ابو الزكاه اموال اليتامى اقوم حوله المرخص حويه حق ارانته حوله المرخص الزكاه الزكاه كواجبيسه يا وتجاره لو لو غره لو الله يغها فيها حولها الاحلى للمرخص حين لو غاصوا لبا رياض بكده يا الزكاه كواجبيسه بسو تقني وحاول يحولها نوعا ما انو نوقو جناسدو زكمتو واجوديسو زكمو واجديبي يسو بسر خلافيه وياه وحقيقه منخس وحاول علماء قبيله كبيده اني منخس وحاول كوه الدبيسو وهذا هو ومنها عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب عائشه عبد الله بن عمر صحابه هو اساسا كميده وحكميده ايضا امام مالك امام الشافعي احمد بن ابراهيم الله عليه ايا كميده حق اسو دبا كميده ملخص امام aymada culmada ciidada kimiga waxa ay yiraahaan kama waajibayso waxaana sida sufyaan as-sawdi ablaah nuwar sax fi ragla midah iyo abu hanifa iyo marka saxaway abi waalid saeed nur jubaydi iyo shabbi iyo ibraheem al-nakh'i iyo hasan al-basri sida ay tageen weeyaan qaar وخا كبو شيغ نينكا لو ييقاانو وخا الله مستعان حميد عبدالله بن الزنجاويه النسائي ووحو شيغاي ان عبد الله اباس لو سيدا كو تاي ان ايلا كا واجباي واي ورغاجح مرخص حويا اموال اليتامى الى تواجيب سواتا انس عمر اللي تواجيباي سو اي ويرتاي الله سبحانه وتعالى واحد كان يحيى بن مالك بن برق وحسو خدام عمر وخطاب قال يلو يلو عمر بن وخطاب. يتجروا كذلك في أموال اليتامة حولها في أموال اليتامة أغامها حولها كذلك لا تأكلها الزكاة الزكاة العلمة معنى أن هناك أرغب وغشاقها وأبقى المشترى أصبح أي مركب ما عاشوا أهلاً لكن هذا يسكي يأليه وانت لقيه لقى لقى ما يزكي لقى قادره وانت صنعك ضد لقيه ما يزكي لقى قادره هل يؤلمون بسوما هل يزكي لقى مانسة وكاد يللون الشقيقين وانت لقى بحيبوي وسوى قريب عن مارك عن الدرحان بن القاسم عن ابيه أنه قالوا وكبرك كان العائشة وحيتريني تيمام مشاهد وانتقى إياه وأخلي ولا نتقى إسونا يا تي ريني انا واغوما في حد رها دبتي دا فكانو waxay ahay tuqda juteka bi xisa min amwal la huray gacanta xigaa tii ka bi xisaad haddaba tani aanu maale ka noob laqa wax soo garna caashita soo jannaba iliga xaskiisa sallallahu alayhi wasallam kaana dane soodii tiisa amwal yataama agomaha mur qas xulaha uga dalati waxay ahay alabiira kuwa agomaha soo فعلك هذا هو منطل لا يسو كانت هذه الأموال اليتامة أو مهما مرقب حولوه أو مرقب حولوه أموال ومفعول مقدمة حضا يتامان ويوهما في سنة ويوهما الذين ومعتن اليتام ويوهما وفي محلة جربوه يا الله في حجرها نواجارية مجروه ويوهما طيب مرقب حولوهما من قصة يودي بجرتي آه مانقوف ما ياه halkaas waxay mantu waaf lafteeda ma mas'uul weeyaa ha wa aqaan lawi ma mas'uulku waa intaas marka maskuulkii kalaa ee aataba mantana faa'ilku waa mustatir weeyaan heeba oo qadaran arsuucno mar gaati waxa weeyaa واحد عن مالك عن يحيى بن سعيد الانس هذا انه اشترى وصويب وصويبي لبني اخيه انه اشترى وصويبي لبني اخيه وللك في حجر قبتي سنه كسوي هي مالو خلو وصويبي تبيع ولا يبي بيع ولى يبي بيع مزرعه لسه يا بيع واحد يا بيع مرخم اعلال ذاك الجيران مجهول باه مصنع بيعهبه هل هذاك الاصل كيف بالحوار قاع اليستي يا محل لو قلبي يا يا بالو قل قلبي بس, بس. بيعة ذلك المال بعد فضيع وهل ذلك المال مالك هسه بعد انت قد بمالك كثير مال فرد بنبقى لو نسوي قال مالك وحور الا باص في التجاره الا غنا اصد في اموال الي ساما غما حلوق اللهم يغن لو الله كان الولي ولي مرقيه ماذون من مواف صحار نص هو لا يقول هي فلا اره عليه الضمان واحد ضمان ومر خانق لا اره مر عليه شيسه ومما انا واحمد دو مرق يا ماذون مسماما مامورا ذاك اروليم الرقي هي مامون مثل امنه امن مرقيه دي فلا رول مارقي عليه دشيسا ضمانا ضمانه ما رقيؤو حارها وخي خساره وخا ويان دشيسا ما اها محسن بوها وما على المحسنين من سبيل سو محسن بوها صبا تدرتي حويا اساغو ديما الخا شاوو يشقاينا مرخصو ويان لري اي كاملا ما لا تغتو سيدنا ابو شافر رحمه الله تعالى الله ها سيدنا ابو شافر الكوتلي رحمه الله تعالى باب <تصفيق> الزكاه الميراثي <تصفيق> حلكه زكاه يسرقه حوراء صوتها حشف رمضان زكاه والله قد حنايا ان شاء الله قد حنايا عليه زكاته خلتؤخذ من تركته املا توفى بنتي زكاه zakaraha xoolis aqbal laga bixinayo mise laga كان maayo mise la waataa salaalaha baadu kaad leeyahay qofka xoolaha ka soo dhex la qof garee zakad xilme ku waajibaysaa waxa daday yahi aan malik annahu barqo annahu qalo yuhu weli tarjumaaduhu ka wadaa laba isla ku wadaa laba isla wax weeyaan qofka maana ma suruski oo dadarnimo waliga taalmisa xoolaha oo la qaybin ma surusi waxba laga soo dhaarsan raasmaal ka si guud baa laga dhaarsanaya waa yeymi sawaxow yaa fiidka laga qaadaya oo laba qofku isaga had iyo jeer xoolo farmoon u soo dhaaxlo oo usakadu وحد سليحي عن ذلك انه قال ما لو حيري ان الرجل لنك الى هله المرخضته ولم يؤدي له زكاه ماله حري سيكر يقولها انني اني ارى وخلقي اي اخذ اللي قاده ذلك زكاس من مال بها ثلث مالي وليس استحملها بنفس لاش الله بيش استحملها بشيء ولا ولا ولا يتجاوز ان لقد في نهايه سلوسك معدام و امبا ساجاي امبا نانين انو دبارنو لو سوقيهو ايرس كام لا بخييو وتبدى والو بلابي وتبدى اي والو بلابي زكاده على الوصايا وسيو يوشو الو بلابي ما وصويكي متفرقهه ولو بلابيا واراها عليه دين لغولها يكون ودين لغولها لوا dayn lagu lahayo kala weeyaan sidoo kale yahay falaa dhigida dirteed ma raayito ardhiga in suudda lagu bilaabo xal على iyo wasiyooyinka markaas ana antu bedda inu raysiisa ala wasaa halkaas ayu khaldan sidiiya haday gaawso la gudnaa dhaasulsu wadda walaga hormarinaya ala wasaa انسان وخي لو سادقيين با الديه از كده لا بخلنيا ان بقوفكي هديد ديل لو ليه هي خولان كو كتري دور حق با كتعلقي الديون المرسله وحلو يقامو الديون المتعلقه بتركه وحويان بالمال يو وحويان وحلو يقانا تسدي في ديجيز ميتي اي وحلو الله سبحانه الوصايا يو الورثه sham tahaq marku waxaa lagu dhilaa bayadayntii hortay laga bixiyo wasiyadii iyo wixii u dardaarmay intaan la bixinin wada tubada waa laga hormarin ayu qaddamo hada wasaaya wasiyayinka laga hormarin wa araha waxaanu arkaynaa in bilmanzila daini allee deyntii lagu lahayn in la midsahay waxa weeyay zakadini fala dariikada sida dadkii ma raayso arkay inta bedda ayu qaddama illa la hormariyo zakada ala قال و هو و ذلك ارن كاسرا اذا اوصى مرخط الدار بها و هو يعني قال و هو يقول مرخا و ذلك ارن كاسا و هو يعني اذا اوصى بها مرخط الدار قال و هو فإن لم يوصي هؤلاء الدكاربن لذلك الميت ميت هؤلاء الدكاربن ففعل ذلك أهله حيث يسرع السمايان ذلك سحصلوا ونفسيه وإن لم يفعل ذلك أهله حيث يسرع السمايان لم يلزمهم ذلك أدخل سكو من لا زمي وكمه واجبيين قالوا محير والسنة والسنة والسنة عندنا كلنا الله تسلنا نصر لاختلاف فيها خلافنا كل سنين وحاولا لا يجب كوه على وارث مباحلي زكاة زكو على وارث من وارث في ورث من ورثه واحده زكاة رسكة كما يجبسه في المال بارك كما يجبس يسكده مالك سو ورثه واحده في دين دين ولا عرد لي ألابتونا ولا دار لي دار قريتونا ولا عرد لي أضانتونا ولا ولي وليدتي أضانتونا حتى يحوري لا أصوري دي صنته على ثمن ما شئ لعقتي باعه إيه ومن ذلك ككم ذا أو يقتب الحول صنة رب هذا من يوم مال qaahu murka eebi waqadabu soqati san waxa way wuxu ka hadlayay dadana halkii hadduu xoolo soo dhaxlo zakallaquma lee biin wuxuu zakoo murka saxwaya lagu malee ila uu murka saxwaya ama guri ha ku soo wareego isla waxa uu murka uu soo mar haduu iwiyo maalinku i biye ee lacag taasii soo gashay sanadka waynu u dilabo sanadkaas markuu soo wareego kadibba markaasi kugu waajibaysaa taas waa sidaas marka maanuu hawaya maalki isaga soo maalka soo gaaray xalkana kasoo qareysa ka ذكه كمواجئ شكليه الى ادبدش جناعسي حقاد جناعس وبدشوا ووبد التجاره اهالي جناعسين كغه واجب يستابليهي معنهم ما وحوياان مارخاس او صدخشو كوما واجب يستابليهي اين احويا جناعسانه بدشبريه او لعقحان وبدشوليهي كلو بيصلحوا خلاف في كل رؤى هذا الاسبوع والصلاة تصمد عندنا أكثر الله يصلنا على اختلافه في أخلافه كل صلاة أنه لا يجيبكم هو يجيبه على ورس من واحد أحلي زكاة زكاة كما هو يجيبه في مال وماله ورسه أحلي حتى يحول في دين, دين مركة وحوية ودين مركة وكل هذه الصوتات ولا عرض أن ألابتنا مركز ولا دين قلتنا iyo wala haddii aan dontoona iyo wala waliida timi aad dontoona ee hatta iyo xulay la soo wareego alaab samayn ma shay la afti baa uu yibi oo mid halka ka kamida aw iyo suba وهو مرقب صحاوية مرقب حول ذا سوافة يحول ذا رفع الكيدي من يوم ما لقصة باعوي بي وقبض وقعته وقال المالك محول على صنة صنة صنة عندنا السيدة أنه لا تجيب على وارثه وارثك ما هو في مال ما على وارثه أحلي الزكاة الزكاة ما هو يجبسه حتى يحولي لا أصوريك عليه شيء صالحوله صندك أصوريك الله أعلم إن شاء الله تباركتنا صلى الله عليه وسلم